وَإِذَا مَرُو بِهِمْ يَتَغَامِزُونَ وَإِذَا قَلَبُوا إلَى أَهْلِهِمْ قَلَبُ فَكِينَ وَإِذَا رَأَوُوهُمْ قَالُوا إِنَّهَا أُولَاءَ إلَى وَمَا أُرْسِلُ عَلَيْهِمْ حَافِظِينَ فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ على الأراك يا ظرُون هل ثُوبَ الكُفَّار ما كانوا يفعلون؟